همهم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا وإذا خلووا إلى شياطينهم قالوا إن معكم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون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 والسماء بناءه وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله آদاء وأئم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبده فاتو بسورة من مثله فاتو بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله ودعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فان لم تفعلوا لن تفعلوا فاتقوا النار فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره عدته للكافرين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 إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما فَمَا فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟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 وآمنوا بِمَا أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون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 وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَوَشِينَ الَّذِينَ يَظْنُونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إلَيْهِ رَاجُوٌّ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 وصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرطنا بكم البحر فإن جيناكم وأغرقنا آل فرعون وأغرقنا آل فرعون وأنتم تظلون وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَرْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَلَيْكُمْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ أَتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ إِنَّكُمْ فَلَمْ تُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتْتِقَادِكُمُ الْعِجْنُ فَتُوبُوا إلَى دَارِي كُمْ فَقُتِلُوا أَنفُسَكُمْ دَارِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ دَارِي فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَهُ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَظْرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَانَ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 قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ وولا بكر عوان بين ذلك عوان بين ذلك ففعلوا ما تأمرون قال دع لنا ربك يبين لنا ما لونها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 وادعُلنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابها علينا وإن شاء الله لمهتدون وإن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرف مسلمة, مسلمة لا شيئة فيها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 من بعد ما وَهُمْ وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا قالوا فَتَحَ بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند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 قل أتَخذتم عِيدَ الله عَهداً فَلِي يُقْلِفَ الله عَهدة أم تَقولونَ عَلَى الله مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَّمَ كَسَبَ سَيَأَتُونَ وَأَحَقَّتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ وَأَحَقَّتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُلَائِكَ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 ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تقرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون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 وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسَارَةٌ فَأَدُّوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلك مِنْكُمْ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 أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوا أنقصكم بما لا تهوا أنقصكم مستكبرتم ففريق كذبت وفريق تقتلون وقالوا قلوبنا قول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 ولقد جاءكم موسى ببيانات ثم تخذتم العجل ثم تخذتم العجل من بعده وأنتم قايمون وإذ أقدمنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوته واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بيس ما يامركم به ايمانكم بئس ما يأمركم لا تعند الله خالصه من دون الناس من دون الناس فتمنو الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحذحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون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 وَحُسْنُهُ وَجِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ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 وما أنزل على الملكين بباب لها عروت وما عروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتن حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكبر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه.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 اَمْ تُرِيدُونَ اَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَالْكَثِيرُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا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 كلها تبوهانكم إن كنتم صادقين. بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند فَلَهُ فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.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 ولن تربى عنك اليهود ولن نصارى ولن نصارى حتى تتبع ملةهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن تبعت أهوائهم بعد الذي جاءك من العلم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله مولى من ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حقة لاوته يتلونه حقة لاوته أولئك يؤمنون به وَمَن يَكْفُر بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا يقبل منها عدن ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ بتلاء إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن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 وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْطَهِ رَبِّيَّيَّ أَنْطَهِ رَبِّيَّ لِالْقَائِفِينَ وَالْعَاقِفِينَ وَرُكَعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنَ وَرُزْقَ أَهْلِهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتيعه قليلاً، ثم أضطره إلى عذاب النار، ثم أضطره إلى عذاب المصير.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 وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم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 أَمْ كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله هذا كإبراهيم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا إله واحدا ونحن له مسلمون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 Kulu amin belli ve ma unzil elina ve ma unzil elina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 وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق كانوا, كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله؟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 وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَالَ اللَّهِ غَافِلٌ عَنْمَا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعِ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعِ قِبْلَتَ بَعْضٍ ولئن تبعت أهوائهم من بعد ما جاءك من العلم من بعد ما جاءك مِنَ العلم إنك إذا لمن الضالين الذين آتيناه الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم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 ان الصفاء والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم ان الذين يكتمون ما نزلنا من البيانات والهدا من بعد ما بيناه للناس في الكتاب مِن بعد مَا بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعينون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيانوا فأولئك توب عليهم.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 والفولك التي تجري في البحر بما يفعل الناس وما زل الله من السماء الله من السماء إنما ينفع الأرض بعد موتها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 وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذ تَبَرَّ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْلَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أن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 إن الذين يكتمون مازل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بقونهم إلا النار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 من وَبِكُم وَرَحْمَهُ فَمَنْ يَعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةُ الْيَوْمِ أُلِلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدٌ مِنْ الْمَوْتُ إِذْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوُقِ بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إكمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم, فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبْ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبْ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْرِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاك أَنْ يَسْتَجِيبُوا لِي وَيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ وَفَتَحُوا إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لهم.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 وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالباثم لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالباثم وانتم تعلمون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 وَقَاتِلُوا الْيَهُودَ مِنْ أَبْوَابِهِمْ وَاتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقَبْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ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 فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محلها فمن كان منكم مريضا أو به أذم رأسه ففدية من صيام ففدية من صيام أو صدقة أو نسك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 فَإِنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِي يَا أولي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 هؤلاء كلام نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب وذكر الله في أيام معدودات فمن تأجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه, فلا إثم عليه لمن التقام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 ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن سللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا, فاعلموا أن الله عزيز حكيم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 والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس امة واحدة فبعث الله النبين فبعث الله النبين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ليحكم بين الناس فيما اختلافوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أتوه من بعد ما جآتهم البينات، من بعد ما جآتهم البينات بغيم بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلافوا فيه من الحق بإذنه.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 ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل وما تفعلون من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم.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 والله وحده الرحيم يسألونك عن الخمر والمسرق الفهما اسم كبير قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو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 ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمكم مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا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 ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن, ولا تقربوهن حتى يقهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله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 فإن طلقها فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما أي يتراجع إن ظنا إن ظنا أي يقيم حدود الله وتلك حدود الله يضيئها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تنسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه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 وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فإذا بَلَغْنَ أجلهن فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أنفسهن بالمعروف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 وَإِذْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنَسْخُ مَا فَرَضْتُم فَنَسْخُ مَا فَرَضْتُم إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْتُمْ تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ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 فذكر الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوّفون منكم ويذعون أزواج وصية لأزواجهن وصية لأزواجهن متاعا إلى الحول غير إخراج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 ولبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتبت أقدامنا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 أنفقوا مما رزقناكم من قبل أي يأتي يوم من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أرِنِي كَيْفَ تُحِلُّ الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُهْمِلْ قَالَ بَلَى وَلَا كِلْ يَطْمَئِنُّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصَرْهُنَّ إلَيْكَ ثُمَّ جَعَلْ ثُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَرٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ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 الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ثم لا يتبعون ما انفقوا من ولا ادل لهم اجرهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فَأُولُم مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل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 كمثل جنة بربوة أصابها وابن فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابن فطل والله بما تعملون بصير أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِّن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرِ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءٌ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 أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها فهو خير لكم فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون قدير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء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 وأحل الله البيعة وحرم الرiba فمن جاءه موعد فتم من ربه فأتها فَلَهُ مَا سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدٌ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 قَالَ اللَّهُ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ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 ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ولا يابى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع ان يمله فليملل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهي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 تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن